بل انت ملاد ما تظنين وان تعي على جدوى كما تملي لا تري لي لا دفلي بل انت ملاد ما تظنين وان تعي ما تكلين والهوان بجنات لا دارجاتها الاولى لصديق